وَتِينٍ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ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 ديد اليسا الله باحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق قَلَّ قَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ كُنْ إِقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَمْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بأن الله يرى كلا لا ان من ينتهي لنا سفعا بن نصيه نصيه كاذبه خاطئا فَلْيَدْعُ ناديا سَنَدْعُو الذَّبَانِي كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب